بوك تو أربئيم فتيشة تسعة وأربعون تسعة وأربعون سبوت الرياضة الرياضة أت أوسكت بسبوت؟ هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الاضدة كان مخ يات بتوع ينبغي تحرك نعم يجب أن تحركها انا مشترك في ناد الرياضي انا مشترك في ناد اضي. م ك نلعب كرة القدم نلعب ك القدم صم ن ن خم الأفيم نرك الرجات؟ نركب الدراجات بأير شلانو يش اتستاديون كدوريجل يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم يش جام برخات سخيا وساونا بهنا جد كذلك مسبح به سوة ش مشلف جد لف جد لف ما يشلفزييا ما جد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون كجة مشدغ مسخق كجل تعرض حاليا مبارة كرة قدم تعرض حاليا مباراء كرة قدم نفخغة جمانيا مسخكة نجد نفخغت بريطانيا المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي ممن سيفوز؟ أين لي مستعج؟ لا أدري لا أدري ت تيا ت بلي الحكم من بلجك الحكم من بلجك ند تجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء شاغ اخذ افس هدف واحد لصفر هدف واحد لصفر